الحمد لله الذي شرح صدور أهل الأسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا أبد أبد واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلها أحدا أحد أحد حردا صندا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا واشهد أن محمدا أهده ورسول ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا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 في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا اليوم في كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وكنا في المجلس الماضي افتتحنا أول باب في هذا الكتاب المبارك وهو باب فضل العلم وذكر تحته آيتين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقوله تبارك وتعالى وقل ربي زدني علما وذكرنا المناسبة في بدء هذا ال في افتتاح هذا الكتاب بهذا التبويب وأن المرأة خلق ليعمل بأجر وأن الله عز وجل فطر الناس على ذلك حتى فطر, فطر بقية الكائنات الحيوانات يعني الحية إذا أرادت أن تصطاد فريسة فإنها تختبئ لها وكذلك سائر الحيوانات المفترسة لماذا يختبئ؟ من علمه أنه إذا ظهر هربت فريسته هذا شيء موكول مركوز في الفطر وأنت تعلم أيضا كما يذكرون هذا المثل الدارج أن أنك إذا كنت تأكل وكان القط بجانبك فخطف الخطفة فإنه يهرب بها أما إذا أعطيته إياها فإنه يأكلها بجانبك كل هذه أشياء مركوزة عند الكائنات فأن تعمل لأجل هذا سر نجاح العمل عشان كده مثلاً لو نظرت إلى القطاع العام والقطاع الخاص عندنا او في الدولة الإشتراكية عموماً تجد أن القطاع الخاص عالي ليه؟ لأنه يربط الإنتاج بالعمل يربط الأجر بالعمل بخلاف القطاع العام القطاع العام أنت لك مرتب في آخر الشهر تروح تنام لا تشتغلش تزوغ ويزميلك يوقع لك لكن في القطاع الخاص لا وهذا فيه دلالة أيضا على أن المرأة لا يعمل ولا ينشط إلا إذا علم أن لعمله أجرى فهذا الاستهلال البارع للكتاب شيء يعني يتناسب مع فهم الإمام البخاري للطبيعة النفس الحياة الثانية خلاص أنت علمت فضل العلم وأنه هو الذي يقرب إلى الله عز وجل وكما قال ربنا تبارك وتعالى الرحمن فاسأل به خبيرا وهذا أجل من يسأل عنه لا يعلم إلا إذا كان خبيرا بالرحمن تبارك وتعالى بأسماه وصفاته خلاص أنت تلبست بالفكرة وعلمت فضل العلم تريد أن تطلب العلم فعقد الإمام البخاري رحمه الله الباب الثاني مباشرة ليقول لك قبل أن تلج باب العلم لا بد أن تكون عالما بآدابه ولذلك عقد الباب الثاني الذي سنفتتحه اليوم إن شاء الله ويعني قبل أن أشرح أريد أن أذكر لكم طريقتي في شرح هذا الكتاب أو في شرح أي كتاب من كتب بخاري أو كتب مسلم رحمه الله تباره وتعالى فلقد وضعت سبعة محاور أتحرك من خلالها في شرح أي حديث سواء في الصحيحين أو في غيرهما من كتب الحديث المسندة فبعد قراءة النص قراءة صحيحة أولا ننظر في الترجمة وأركانها وشرط صحتها هذا أول شيء ثم ننظر في علاقة هذه الترجمة بما قبلها وما بعدها وهل الإمام رحمة الله عليه رتب بواب تراجمه للكتب بطريقة سلسة تؤدي إلى معاني هذا ما سيظهر لنا في هذا الشرح ثانيا نعرف برجال الإسناد فإن كان من أئمة العلم والعمل ذكرنا شيئا من كلامه وكلام الناس فيه ثالثا نبين بعض ما اجتمل عليه إسناد الإمام من الفوائد الحديثية ومن علوم الحديث ليه لأنه نحن نتعلم أيضا علوم الحديث كثير من إخواننا يطمعون في عقد درس لمصطلح لعلم الحديث فيعني في إلى أن يوسل الله عز وجل أمرنا في ذلك سنذكر القواعد ونطبقها على الحديث وهذا أقعد في الفهم من أن نشرح علوم الحديث في جانب نظري وفي جانب عملي أتعب جانب في العلوم كلها هو الجانب النظري لأن تحفظ نظريات ولكن لا تستطيع أن تستعملها على الواقع كده مثلا لما كنا بنأكل في الثانوية العامة كانوا يدوننا كتاب جميل اسم القواعد النحو الأساسية كتاب مختصر لكنه جيد لم المادة بطريقة حسنة ولكن لقلة ضرب الأمثلة كانت تضيب علينا هذه القواعد فمع تكرار المثال القواعدة بتتأكد وذلك احنا كثيرا هنكرر بعض القواعد الحديثية اذا اشتركت فيها الاسميد الكثيرة رابعا نبين هل روى البخاري هذا الحديث في مواضع اخرى من صحيحه ام ام لا وهل ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن المرة الأولى وهل الإسناد هو هو ولا الإمام غير بعضا في الإسناد وما هي النكتة التي جعله يغير هذا في الموضع الذي نتكلم عنه البخاري يقول الحوزن حجر أنه لا يورد الحديثة والمتنة بتمامه إلا نادرا يعني إذا ذكر حديثا في كتاب العلم وذكره مثلا زي الحديث الذي سنشرحه إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة روى هذا الحديث بعينه في كتاب الرقاق ببعض اختصار خلاص؟ لم يذكره كما هو هنا ونذكر النكتة التي جعلته يختصر هذا المثل في كتاب الرقاق إنما إذا أعاد الحديث لا بد أن تكون فيه زيادة فائدة يا في الإسناد يا في المثل خامساً نذكر من خرج هذا الحديث من أئمة السنة الآخرين ونهتم على وجه الخصوص بما برواية مسلم رحمه الله لأن هذا يكون حينيذ من المتفق عليه اللي هو يعد أعلى درجات الصحة بعد المتواثر سادسا إذا كان إذا كان هذا الحديث في كتب السنة الأخرى فيه زيادة ألفاظ عما ورد في البخاري نبين هذه الألفاظ ونبين الفائدة منها لأن العلماء يقولون كما ذكر الخطيب البغدادي وغيره زيادة في المتن تعد حديثا برأسه تعد حديثا برأسه أي زيادة في المتن ليه لأننا سوف أتعلق بها معنا سابعا نشرح, أو نشرح في شرح الحديث ونبين كيف نتعامل مع النصوص وكيف نستخرج الفوائد الكثيرة من كلمات قليلة يبدئ المحاور السرعة التي سوف يعني أهتم بها في كل حديث من هذا الكتاب. الباب الثاني من كتاب العلم قال الإمام أبو عبد الله باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل تراجب البخاري أنواع طباب من سئل وهو مشتغل في حديث فتم الحديث معجب السائل والبخاري عزيز ماذا يريد أن يقول ما قال شيء لم يقل يجوز أو لا يجوز وكثير ما تراجب البخاري هكذا وإن لم تكن على طريقة الاستفهام هي استفهام يعني ماذا يكون ده الجملة لديك كلمتين لديك تكمله إذا جاء الطالب فوجد شيخه مشغولا بإلقاء درس زي دلوقتي هل يسأله وهو يتكلم فإن سأله هل هذا يخالف مقام الأدب أم لا الآخر الترجمة سؤال والبخاري أحيانا يذكر الترجمة بطريقة الاستفهام بابه هل يفعل كذا وما يجيب لكش الجواب وأحيانا يذكر الحكمة الذي ذهب إليه في, في التبويب كان يقول بابه من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك يبدك الحكم فتراجمه على أنواع كثيرة كل ما يمر بنا نوع من هذه الأنواع سنبين مراده منها فهو هنا الترجمة جاءت على طريق السؤال هل يجوز أم لا هل هذا يبين طريقة الأدب أم يلتأم معها الذي يوضح لك ماذا يريد البخاري النص كما قلنا لابد من الترجمة صحة الترجمة ومطابقتها للنص الذي تحته زي ما احنا قلنا ايه الترجمة لها تلات ايه اركان المترجم والمترجم له والترجمة المترجم هو الامام معلش انا هكرر كثير مش عايزش متمل انا عايزش متمل لان اعرف اعرف ان كثير من الناس لا يراجع بعد ما يطلع من المسجد لا يراجع المسألة يطلقا ها انا انا حافظكم تمام الترجمه يبقى ثلاث اركان اول حاجه المترجمه بدانا به لان هو اللي صاحب البخاري المترجم له النصوص الوارده تحت هذا التبويب يعني قلنا النصوص يا قران يا حديث مسند يا اما اثر ان اما أن يكون موصولا وإما أن يكون معلقا المهم هو أثر خلاص عن الصحابة والتابعين وتابعيها الترجمة هي التبويب نفسه اللي هو باب من سئل علما وهو مشهر في حديث اسمها الترجمة حيو. ننظر إلى مطابقة الترجمة للنصوص أهي جلية أم خفية هي جلية خفية أما باب خفائها فإنه عقد ذلك لذكر أدب طالب العلم ولم يقل باب في أدب الطلب عشان تبقى إيه؟ ظاهرة ومباشرة فده تحتاج إلى استنباط وهي ظاهرة أيضا في أن هذا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلم ذلك السائل وقال له هل لا تركتني حتى أتم حديثي؟ أما وقد ترك تأنيبه رأساً فدل ذلك على الجواز لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على خطأ ولا باطل ودي بسماء السنة التقريرية السنة التقريرية اللي هي, إيه؟ اللي هي أن يفعل رجل فعلاً أمام النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعلق عليه فهذا يدل على جواز فعله في هذا الموضع وربما إذا قال هذا في موضع آخر أنكر عليه زي مثلا قول أبي بكك كقول أبي بك الصديق رضي الله عنه في سلح حديبية لما عروا ابن سعود الثقافي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى حولك أو باشا أو أو شابا خليقا أن يفروا أدعوك أم قال له إيه أمصص بضر الله دي كلمة ما تتقالش يعني رمي الرجل بالعورة كمان بحاجة صعبة ونبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخ دلالة على الجواز بلما يأتي السائل وقد يكون من جفاة الأعراب لم يتعلم يعني طالع كده إيه اتربى جنب الجبل كلامه دبش وتصرفاته دبش وكل حياته تخبط رأسك في الجبل وذلك العرب كانوا كثيرا ما يأتون للنبي عليه السلام وتصرفون تصرفات غير لائقة ما كانش يلومهم إنما كان يلوم الذين يعيشون معه في المدينة ليه؟ يعيشون معه وحوله ومنظرون إلى سبته ودله وأحفظون ألفاظه فإذا أساء واحد منهم الأدب أو فعل فعلا مخالفا يفعل معه ما يفعله مع الآراب يعني عبد الله بن عمر بن عاص قال جئت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعلي ثياب حمر اللي بيلبسه هي حاجة أحمر خالص يعني غير مختلط بلون غير مختلط بلون آخر قال فلما رآني أعرض يعني العادة عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل الناس بالبشر مفيش واحد يكلمه يديله أفاء أبدا ولا يديله ظهره لابد أن يستقبله بوجهه عليه الصلاة والسلام فأول ما يشوفه يعمل كده فاهم عبد الله ما عددتش عليه كده والدة يمكن بيبص على حاجة ولا بتاعة وذهب إلى بيته وكانوا الجماعة بيخبز وعيش أم خالع البتاع الحمراء دورة ميهة في الفرد ثم غيرها بثياب أخرى وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله بوجهه تمام قال ما, ما فعلت بهذه الثياب قال أسجدتها التنور ولعت فيه عشان أنت زعلن منه مش عجباك دي ما تفضلشها بها لازم أولع فيه فقال هل كسوتها بعض نسائك فإنه لا بأس بها للنساء خلاص شف يعني لمحة بس بسيطة ممكن تمر على كثير من الناس بس عبد الله قاعد للنبي عينه كالكاميرا المسجلة لا لفة ولا حركة ولا ساك لازم يحفظوه طيب ده وخد موقف واحد من الأعراب عشان تشوف الفرق الهائل بين من تربى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين من أسلم ثم عاش في مكان في حواش الجزيرة حديثه خزيمة بن ثابت أنصار النبي صلى الله عليه وسلم رأى جملا لرجل يركبه الرجل هو الراكل عشان حد يفكر العكس جملا يركبه التمام فاعتبره الجمل فقال للاعرابي بيع لي الجمل ده قال له كام شوف الفرق بين بين بكدي وبين تصرف جابر بن عبد الله لما كان راجع من الغزوه والغزوات وراكب الجمل والناس كلها الجمال بتاعته نشيطه وجريته وبتاعه كام وهو اللي جاملوا ايه يتساق بهزاله ماشي هز وسته وعمل يضرب فيه عشان يلحى الراك بقى افيش تمام فالمهم بيضرب الجمل والهف امياه ما زال لانا ناضح سوء والجمل تعبعه اتى للنبي صلى الله عليه وسلم جاي اخر واحد كان يبقى في الجيش كله حتى يزدي الضعيف في ساعة المحتاج يفترض واحد سقط وراء والناس كلها تفارطت يموت لا ال الذي يعلم انه مسؤول ويريد ان ينجو لابد ان يكون آخر واحد يتمم على المسابه المهم بارك الجمل بيه قعد يضرب في يضرب في شادي يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر بي ابي انت امي رسول الله ادركني ماذا ماذا ذهاك قال اعي جملي تعب قال اعطني عصا اداله عصا ضرب ضربتين كده قام الجمل واخد ردته اليه العافيه فضل السهر مع بعض كده بمراحل مدينة وعبد الله بن حرام والد جابر كان عليه ديون قبل أن يموت ففي أحد قال لجابر ابنه يا بني إني تركت عليه دين كده وكده فأدي دين فصار جابر مهموما بدين أبيه أهم حاجة في الدنيا عنده يسدد دين أبيه فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف يعلم أن عبد الله بن عليه دائما فالموم قاعد يتسامل مع جابر الأول كان ما فتح ليش قال له أنت ما, ما أعجلك يا جابر ما تجري كده وعز تلقى قال له لسه عروس جديد إني حديث عادم بعرس قال بمن تزوجت قال بأي من كانت دي المدينة واحدها جزها مات فقال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضحكها تضحكك إيه له أعكل وأعدي قال ان عبد الله ترك لي تسعه نسوه خرق تسعه بنات صغيرين اخواته خرق تعرف البنات وهم صغيرين اللي عندهم نوع من في التصرف ولما بيكبروا ساعات بيبقى الواحده منهم خرقاء يعني ولكن لا يمكن نفيها كليات يبقى كلامنا خفيف ف قعدي سنه ترك لي 9 سن خرق وعايز أريد أما لهم لا أريد زوجة لي حتى أحفظ وصية أبيه قال أصبت ورشدت تمام شو كل ده بيستأنس الأول ما يدخلش في الموضوع أوعدين أما مشيئ قال له بيعني جملك يا جابر الجمل أنت لك بعليه قال هو لك يا رسول الله أنا بيعلك ده أنا وما ملكت يمين لك قال له لأ بعني قال هو لك يا رسول الله أصر النبي صلى الله عليه وسلم ثالث أربع مرات قال لأ بعني الجمل كان القصد منه إيه يقول له الجمل ب12 أوقية ولما يوصلوا للمدينة يدي له 12 أوقية يقول له والجمل كمان لك هو كان عايز يعمل له كده لكن جبل ما كانش يعرف القصة دي شوف لما يقوله بعني جملك هيا جبل هو لك يا رسول الله الأعراب قال له كام تمام اي الفرق الفرق لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبني المسجد وقع اختياره على حته ارض اللي بركت فيها الناقه سال النادي بتاع مين اولاد بتاعه يتامه من بن النجار فجاءهم قال ثامنون حائطكم يا بن النجار قولوا لي قالوا هو لك يا رسول الله لتحت ابن مسجد أبى ودفع التمن ليه عشان ديما المسجد خالص فيش لحد لمسجد أسس على التخوة من أول يوم أحق أن تقوم فيه فالذي تربى حول النبي عليه الصلاة والسلام له من الأدب والخلق ما ليس الذي أسلم ثم رحل إلى غنميه أو إلى بوعانه أو أي جه فالرجل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال له بيعني الجمل قال له كام قال له كذا خلاص أما نوصل مدينة خلاص إحنا نتفقنا على البيعة خلاص نوصل مدينة قاديك تمام واحد من المسلمين ماشي عاجبوا الجمل ده فميل على صحبه قال له كام فذكر ثمنا أكثر مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام فائل عربي راح لنبيه قال له بصراء أنا جات لبيع يتدفع دلوقت يهبيع فقال ألم تبعني الجبل يا أعربي الجمل يا أعربي قال ما بعتك تكون من درج بس قال بل بعتني قال ما بعتك شيء هل أم يشهد أنني بعتك هو ده مش قدح في صدق النبي عليه الصلاة والسلام يقول له بل بعتني يقول ما حصارش. وجعل المسلمون يلوذون بالإعراب ايه تتفعينه ده اتكذبوا النبي وخايفين يقولوا النبي صادق وينت بيعته الجمع ليه ينزل فيهم قرآن يبكتهم هل رأيتم وهما بيعقيدوا الصبقة كنتم موجودين لا مش موجودين كيف أقدمت على هذا وتبقى فضيح وكانوا يخافون أن يفعلوا الشيء فينزلوا فيهم القرآن تبقى فضيح إلى يوم القيام كلهم يبكتون العربي فانبرى خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وقال انا أشهد أنك بعتاه الجبل النبي صلى الله عليه وسلم مكانش مع أحد قال كيف تشهد يا خزيمة قال بتصديقك أنت, أنت لا تكذب قلت باعتني الجمل يأحص وتجرأ خزيمة على هذا إيمانا منه بتمام الصدق النبي عليه الصلاة والسلام فجعل شهادته بشهادة رجلين خزيمة الرحضة ولذلك يعني كان من لطف الله عز وجل وآيات الباهرة وإكراماً لكلام النبي عليه الصلاة والسلام وجدوا عند خزيمة ابن ثابت آية ليس عند أحد من الصحابة من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليه وكانوا مشترطين في كتاب المصعف أن يشهد اثنان على الأقل أن هذه آية قرآنية فلما بحثوا عن هذه الآية لم يجدوها في صدر أحد من الصحابة إلا عند خزيمة وشهدوا جهدت رجلان تم النصاب خلق؟ فنعز أقول شوفوا بقى الفرق ما بين رجلين تأدب كعبد الله بن عمر بن عاص اللمحة البسيطة دي عرفته غبان ليه والأعرابي قال كفر شوف الفرق بين السماء والأرض تمام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحتمل لمن معه مثل ما يحتمل لمن جاء من حواشي الجزيرة كي يتعلم تمام فإذا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام فيه دلالة على جواز مقاطعة الشيخ في الكلام وللشيخ أن يتم كلامه ولا يكون هذا من جملة الإعراض عن التلميذ حتى يتم مقالته ثم يذكر ثم يعني يجيب عن جواب السائل. وأنا فاكر في هذا المسجد من حوالي خمس سنين كده ربما بعض إخواننا الجلوس اللي كانوا بيغضبوا الحضور يذكرون هذه الحكاية لما جاء رجل كان في وسط المسجد بين هذين العمودين اللي في وسط الجامعة دول وكنت بشرح في مصطلح في علم الحديث و... وأياميها كنت أتكلم عن زيادة الثقة واتخذت الزهرية رحمة الله عليه وأصحابه نموذجا عمليا لأسفل هذا البحث وبتدي تتكلم وفلان خلف فلان وفلان مش عارف عمل ايه وكده فبعد حوال نصف ساعة قام رجل بين هذين العمودين وقال يا شيخ انا اول مرة جيلك وجاء من البحيرة ومش فهم ولا كلم طبعا كنت انا يوم لاثنين بشرح مرة الصيد الخاطب مدرسة الحياة ومرة اشرح كتاب تجسير علم الحديث او مركز على علم من لحافظ ابن الكثير فقرته طيب حاض حتفهم دلوقت وكنت بتكلم وقتها عن حديث مثل المهجر إلى الجمعة كالذي يقرب بدنه واختلاف سفيان بن عيينة ومعور ابن راشد وأصحاب الزهري في بعض هذا الحديث وكنت بتكلم عن سفيان فأقمت آل بالإيه الدارس بدل ما أقول الشذوذ دخلت على شيء, على شيء من سيرة سفيان من أحواله واخلاقه وورعه وتقوى وما يستفاد من هذا وسفيان أحد إمة العلم والعمل وكان الرجل محدثا قرآنيا ثاقب الفكر فيما تعلق بالقرآن وتأويله وعاتت كلم بالمسألة تماما وبعد الجمعة الزحمة كذا دخل علي في الوسط الكردون اللي بيعملوه حوالي دي أنا كاره له وسجلت كراهيتي له خديما ولا أزال أسجل كراهيتي له أيضا ودخل وقال لي جزاك الله خيرا كلامك زي العسل <تصفيق> قلت له من عندي سكر من <تصفيق> عندي سكر لازم يكلام زي العسل فالقصد يعني إنه كما أنه ينبغي للشيخ أن يحتمل جفاء التلاميذ ينبغي للتلميذ أن يلتقط هذا الأدب بحيث أنه لو صار شيخا لابد له أن يفعل كما فعل معه خلاص؟ ده يعني كلام إجمالي عن الترجمة كلام مجمل عن الترجمة لأن نحن رضو بعد ما نذكر النص. حنذكر بعض العلاقة بينه وانترجمه في النهاية قال الإمام أبو عبد الله رحمة الله عليه بحب كنية يعني بشعر كده بفخامة الكنية قال حدثنا محمد بن سينان حدثنا فليح حق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 فانتظر الساعة <تصفيق> هذا هو الحديث <تصفيق> <تصفيق> فنبدأ أولا بالتعريف برجال إسناده قال البخاري حدثنا محمد بن سينان أول فائدة من فوائد العلم الحديث أدوات التحمل يعني التحمل فيه واحد مؤدي واحد يتحمل المؤدي زي البطاريه اللي بيش اللي زي الشاحن ده للموتور بيشحن بطاريه مين اللي بيطلع شحنه الكهرباء المولد خلاص يبقى مؤدي من اللي بيترقب الشحنه البطاريه خلاص انا عن... يبدأ متحمل تحملت الشحنه خدتها يعني انا الآن مؤدي ولا متحمل مؤدي لأنني أتكلم وإنت متحمل تمام؟ عندنا حاجة اسمها صيغ التحمل والأداء صيغ الأداء أنت النهاردة سمعتين في الدرس هذا رحت الحي بتاعك وبعدين خدت كلمتين من اللي أنا أقولتهم وعملت تذكرة للمصلين وأحببت أن تنقل عني كلاما كيف ستكون ما أنت تحملته وخلاص خدت المعلومة ودخلت دماغك ومروح تمام حبيت تقولي المعلومة دي وتنسيبها لي ماذا ستقول بالنسبة للحضور حدثني ده صيغة التحمل اللي أنت بتحملها ومالها تقول إيه فلان هيقول لك ماله هتقول قال لي طب ما هي قال تحمل لازم تذكر اداه التحمل خلاص التحمل هي اللي هي الصيغه التي ستعبر بها عما تقول اذا سمعتها من آخر اما تقول حدثنا حدثني اخبرنا اخبرني انبانا انبئني سمعت قال لي شوف كل دي اسمها ايه صيغ تحمل انت بتؤدي ما عندك بها يما تقول سمعته يقول او حدثني او حدثنا ها او اخبرنا او قال لي لازم تستخدم حاجة من دول فادوات التحمل دي والبخاري سوف يعقد لادوات التحمل دي بابا وحنقول لك ليه البخاري عقد هذا الباب كتاب عظيم جدا جدا ومرتب ترتيبا بديعا أول حاجة أدوات التعمل حدثنا حدثني ما الفرق بينهما إن حدثنا بصيغة الجام يعني كل واحد فيه كوندراتي يستطيع أن يقول حدثنا فإذا جاء جامبي كده وقام إلي كلمة كده سؤال كذا وكذا وكذا, وكذا, وكذا ودنه يبقى إيه حدا ثانين خلاص كذلك أخبرنا وأخبرنا أنبأنا وأنبأني ها؟ وسمعت سمعت دي تنفع في الاثنين في الجمع المفرد خلاص وأيضا أداة التحمل عن وهي كثيرة في الأسانيد أداة التحمل إيه؟ عن كثيرة في الأسانيد تعالوا نشوف البخاري ذكر من أدوات التحمل إيه قال حدثنا هذه محمد بن سنان حدثنا فليح وعدين قال حدثني إبراهيم ابن المنذر يبقى جاب الاثنين جاب صيغة الجامعة مع محمد ابن سنان وصيغة المفرم مع إبراهيم ابن المنذر وبعدين قال حدثنا محمد, محمد بن فليح قال حدثني أبي لأن هذا هو محمد ابن فليح ابن سليمان خلاص قال حدثني يا قال حدثني هلال ابن علي برضو ايه في خصوصية عن عطاء ابن يسار عن أبي هريف يبقى عندنا من التحديث من أدوات التحمل حدثنا حدثني وعن تاني حاجة بعد ما ذكر إسناد الأول قال, قال فيه حدثنا محمد ابن سنان حدثنا فليح قال حاء يوعد فكروا نراكب جحش ولا هاج ها؟ لا حاء اختصار عدة كلمات إما أن تكون مختصرة من التحويل كأنما أراد الإمام أن يقول عندي إسناد آخر سأحول الكلام عليه خلاص؟ فبدل ما يذكر الإسناد الأولاني يقول حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثني هلال بن علي قال عن عطاء بن يسر عن نبي هريرة ويرجعتان يقول وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال ابن علي قال عن عطاي بن سارع كرر الإسناد كله يبقى هيطول الكتاب والبخاري أساسا لما سمى الكتابه قال الجامع الصحيح المختصر عشان كده العلماء يقول لك لماذا يعلق البخاري في صحيحه لما يقول وعن الحسن أنه قال وعن البراء أنه قال طيب ما يجبش الإسناد ليه قال لك عشان ما يطولش الكتاب يبقى كده مختصر كده أي واحد راح مسافر يقدر يشيره ويقرأ فيه لكن كل حاجة يجب يا بإسنادها في الكتاب فمن يعني فقهي عدم تطول الكتاب مسألة التحويل ليه يقف عند الراوي راوي معين وحقول لكم بيقف ليه مش بمزاجه ما يقول واحد طب ليه ما كانش يجيب اسمه بعد فليحه ويحول ها لا لابد أن يكون هناك فقه في اختيار الموضع الذي يضع فيه حرف التحويل هنقوله ان شاء الله هيبقى التحويل إما أن تكون من التحويل الحق دي من التحويل كأنما أراد أن يقول عندي إسناد آخر سأحول الكلام إلي تمام؟ أو تكون من الإحالة خلاص من الإحالة وهي الإزالة خلاص يبقى حاء كأنما لما وقف عند رجل معين من الإسانة الأول كأنما أزال بقيته وأجل للموضع تحته وبعض أهل المغرب كانوا يضعون مكان هذه الحاء لفظة الحديث يقول لك حدثنا محمد بن سينان حدثنا فليح الحديث وحدثنا إبرون ويدل كان بعض المغاربة يفعلوا هذا وبعض أهل بغداد من العجم كانوا يضعون مكانها صح كلمة صحة ليه؟ قال لك علشان ما فيش حد يتصور أن سقطا وقع في الإسناد فمن بدل كلمة حق دي نكتب صح يعني اللي فات صح ما وقعشوا منه حاجة خلاص لان ممكن يعني بعض النساخ احيانا ما ياخدش باله في يشتبع على حرف التحول ويدخل الاسنادين في بعض يبقى حصل وقع سقط في الاسناد اكيد فيبدل ما يعمل حق يقول صح حق يبقى عندنا مدارس في المسألة دي فلظة حق دي هي التحويل أو الإزالة أو الحديث تبقى كده يعني واضحة أو صحة كما عند البغادي تمام ده حرف التحويل التحويل في كتاب البخاري قليل نادر لما البخاري يحول لكن مسلما ملأ كتابه بالتحويل ملأ كتابه بالتحويل يعني هي فاتني أننا أجيب نموذجا من الحديث التي يعني حولها مسلم فمسلم كتاب مسلم كتاب أسانيد وكتاب البخاري كتاب فقه ومتون عشان كده المحدث إذا أراد أن يستمتع يقرأ صحيح مسلم المهتم بعلوم الإسناد وأنا كلف بهذا الكتاب جدا أحبه جدا كتاب مسلمة لأسباب منها الصنعة الحديثية في هذا الكتاب المبارك هائلة ورائعة ومنها أن مسلما رحمه الله لا يقطع المتول مثل البخاري البخاري الحديث الواحد ذكرنا نموذج قبل ذلك وسأتينا كثيرا منه الحديث الكتير الطويل يأطع ويأخذنا فقرات ويوزعها على أبواب الفقه فلذلك ما تعرش تستمتع قوي بالسياق البخاري ليه مقطوع إنما مسلم إذا أراد فائدة في سطر يسوق لها الحديث في صفحتين وهو عايز سطر واحد منه أو كلمة من سطر زي مثلا ما رأى حديثا في كتاب الفتن حديث الدجار والمغير من شعبك كان بيسأل نبيس عسامة عن الدجاج كتير يعني فقال ما ينصبك منه يا بني تخافش منه تخاف منه ليه وساق الحديث صفحتين مسلم الحقيقة لم يبوب تراجم كتابه عشان أنا شفت في بعض الحواش المحققين يقول لك وبوب مسلم على هذا الحديث بقوله كذا التبوب ده بتاع النووي مسلم مسلم قسم كتابه إلى كتب ولم يفصل في هذه الكتب الأحاديث بأبواب ما قال شبابه كذا عشان يكون عندكم فكرة لأن ترتب على هذا شيء من الخطأ فيما يتعلق بما يرويه مسلم في المتابعات وشواهد النووي أحيانا يجعل بعض الأحاديث التي جعلها مسلم في المتابعات والشهاد يجعلها من الأصول إذ يجعلها في صدر الباب في صدر الكتاب ودي محنة كبيرة لابد لنا إن شاء الله إن يعني واتتنا الظروف وجات فرصة أقول لكم بعض النماذج في هذا الكتاب فمسلم لم يبور لكن النووي استشفى عفوا لم مسلم لما قال الكتاب الفتن ذكروا في كتاب الأدب مع أن الحديث في النسيخ الدجاج بواب عليه النووي بقوله باب قول الرجل لغير ابنه يا بني أو يا بني قال له يا بني ما ينصبك منه هل إذا قلت لفلان يا بني نسبته إلى غير أبيه والله عز وجل ادعوه لأبائهم هل هذا جائز أقول يا بني نعم جائز لأنه يا بني لا تجوز أو النسبة إلى غير الأب لا تجوز لكن الأمر يتعلق بحاق النسب حاق النسب ما ياخدش اسمك رسمي ده ممنوع ومسألة التبني وقصتها معروفة يبقى ممكن الإمام المسلم يجيب حديث ينبغي أن يوضعه في كتاب الفتن فيضعه في كتاب الأدب استشفى النووي لأنه ما فيش أي مناسبة بين الحديث وين كتاب الأدم إلا هذا فقال بابه قول الرجل اللي غير ابنيه هي إيه يا بنيه مسلم بقى ماشي كده فمسلم راح الله عليه تفنن في علم الحديث وطبقه فيما يتعلق بكتابه البقاري ما فيش فيه كثير من التحويل تمام قبل ما أفوت حدثنا والكلام ده فيه اختصار اتبعه علماء الحديث في هذا الصيارة فحدثنا يقولون ثنى من باب الاختصار عشان يقللوا من الأوراق والأحبار والكلام له وتبقى سهلة يبقى حدثنا يختصرونها إلى ثنى وحدثني ثني أخبرنا أبنا أو انا تمام والصحيح فيها أبنا مش أنبا لأنها ستلاقي كثير من الكتب فيها أنبا والصواب أنها اختصار أخبرنا أبنا حزف الخاء والراء تمام أما أنباءنا فنادرا ما كانوا ويختصرونها ناذب كان متاخرون يعني زي البيهقي وانت ناذب كانوا بيعملوا حاجه زي كده انما الاقدم منهم اخبرنا بتقديم الباء على النون تمام هتلاقي في بعض الكتب كمستخرج ابي عوانه خثن خف ثاء نون قثنا. قثنا دي اختصار قال حدثنا خلاص دي الحاجات المتدولة اختصارا في أدوات التحمل القاعدة التالتة من علوم الحديث أنا أحس لكم بلمتم ماشي حذروني في الأول كده لازم تتعب معايا الأول وبعدين هتلاقي الدنيا إيه سهلة بعد كده نحن نصدى لكتاب العظيم جليل وانا عايزة ديك مفاتيحة اشوفش حد صعلوه من هؤلاء الذين تسكعون على الطرقات هي وقفت في حاجة في ساحة البخارك او في علوم الحديث عموما يعني فدي كلها حاجات لابد منها مش هقول شره لابد منه خيره لابد منه تمام النوع الثالث العالي والنازل كما ذكر ابن فرح في منظومته الجميلة هقولها لكم إن شاء الله المرة منظومة ابن فرح في مصطلح الحديث في علم ألقاب الحديث منظومة غزلية واحد بحبه واحد وبتقطع عشانه وخلاص يعني هيمن على الآخر بس بألقاب علم الحديث صحيح وضعيف وحسن وموضوعه ومش عارف ايه وكلام ده ها ومنكر وشاذ وعالي ونازل ومعضل ومرسل حطالك في قصيده غزليه رائعه تمام في العالي والنازل ده بيقول للي بيحبه يعني فانا زلت في عز منيع ورفعه ورفعه ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل تعلو وانزل هتفاجئ إن اللي بيحبه واحد خرنش ها يعني ممكن لما تخرج تحس واحد ملك الجمال وبتاعه والكلام هو بس, بس بهدلنا على ما عرفنا الجدع اللي بحبه ده تمام يعني بيقول في الاخر وري بسعده والرباب وزينبه وانت الذي تعنى وانت المؤمل أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعله تمام قبل البيت ده قال إيه فخذ أولا من آخر ثم أولا ثم خذ من النصف منه فهو مكمله, فهو مكمله آخر بيت فيه اسم محبوب ده قال لك فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف فهو فيه مكمله أبر إذا أخسمت لأني بحبه أهيم أبر آهيم يبقى براهيم طلع اللي بحبه براهيم بعد ما بهدلنا ومشانا في الكلام ده طلع براهيم هنيانك براهيم طيب العالي والنازل بقى اما انا جايني سؤال لماذا احط حرف تحويلين لسه نقول ما ما العالي والنازل انا ذكرت شيئا من العالي والنازل المحاضره اللي فاتت افضل انواع العلوم ان تعلو الى النبي عليه الصلاه والسلام باسناد نظيف وده لا يتم إلا به بإقلال عدد الوسائط بينك وبين النبي أو بينك وبين منتهى سواء كان من منتهى الإسناد هو نبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعي أو تابع التابع او المتكلم يعني عموما كل ما يكون بينك وأشرف طبعا أن ننع العلو الوصول للنبي عليه الصلاة والسلام بإسناد إيه بإسناد يعني آه عالي أي قليل عدد الرؤى فمثلا الامام مالك بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام اعلى اسناد عنده 2 يقولك حدثني نافع عن ابن عمر وساعات الامام ينزل لاربعه يكون بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام اربعه بس اعلى اسانيده هو نافع ابن عمر الامام البخاري فيه ثلاثيات بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه وكذلك الثلاثيات وقع في مسلم وقع في مسلم عبد بن حميد لانه عالي من طبقه أحمد. وعندنا ابن ماجة في بعض العوالي ولكنها ضعيفة كلها الترمذي فعنده اسناد واحد فقط عالي لكنه ضعيف أما مسلم وأبو داود والنسائي فليس في واحد منهم اسناد ثلاث أعلى اسناد عند الجماعة دول رباعي اسناد رباعي تمام؟ فكل ما يكون عدل الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل ده اسمه أشرف أنوار علو بشر أن يكون رجال الإسناد ثقات وما يكونش في انقطاع عيانا أن يكون الإسناد صحيح لكن لو كان هناك حديث ما له إسناد عالي ضعيف وله إسناد آخر نازل لكنه صحيح فالعلماء يفضلون الإسناد النازل الصحيح لأن تفويت صحة الإسناد هو تفويت الحديث كل خلاص؟ فده طبعا المتأخرون توسعوا في مسائل العلو وعلو البدل والمصافحة والمساواد حاجات ان شاء الله سأتي عليها لان مش عادي احط كل القصة دي في محاضرة احدة ليه هتتنسي او هتبقى صعبة والكلام محتاجة برضو ان احنا يكون عندنا صبور ان شاء الله بدءا من المحاضرة القادمة هنجيبها لكن انا هقول لكم جزء من هذا التحويل كتنهيد عشان تفهموا بس في مساء العلي والنزل خلاص قلنا العلو أن يقل عدد الوسائة بينك وبين ايه النبي عليه الصلاة والسلام والنزول أن يكثر عدد الوسائة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يلا بنا نشوف العلو والنزول في هذا الحديث عدوا معي على صوابعكم قال البخاري حدثنا محمد بن سنان محمد بن سنان واحد قال حدثنا فليح اثنين قال حدثنا هلال بن علي ثلاثة عن عطاء بن يسار أربعة عن أبي هريرة خمس دعي اسند إيه خماسي خلاص يلا نعدل اسند التاني ما هو الحاء وبدأ يجيب اسندتان حدثنا إبراهيم ابن المنذر واحد حدثنا محمد بن فليح اثنين قال حدثني أبي لو فليح بن سليمان ثلاثة قال حدثنا هلال بن علي أربعة عن عطاي بن يسار خمسة عن أبي هريرة ستة نزل إيه نزل درجة يبقى إسناد أولاني خماسي الإسناد الثاني السداسي تمام كده ليه حول من تحت فليح اتغير خلاص فأنا عندي فليح وفوقه هلال وفوقه عطاء وفوقه أبو هريرو تعال ننزل تحت فليح هنلاقي الاسناد الأولين تحتيه محمد بن سنان يقابله من محمد بن فليح يبقى محمد بن سنان العواقي ده تابع محمد بن فليح المتكلم في حفظه تابعه متابعة تامة علشان احنا نتكلم برضو هنا لماذا اخرج البخاري بعض لبعض من تكلم فيه فما كان عنده استقاط كثيرون ليه يجيب واحد متكلم فيه وهو يقول كتاب الصحيح اللي احنا بنقول أصح كتاب بعد كتاب الله لماذا وضع فيه أحاديث لبعض هؤلاء المتكلم فيهم سنقف على هذا في علوم الإسناد يبقى محمد الفلايح متكلم فيه تابعه شيخ البخاري في السنان الأول محمد من السنان العواقي وهذا ثقة فلو قدرنا إن محمد بن فليح مش موجود يبقى الحيث صح ولا لا صح طب ليه جاب محمد بن فليح مع إن الإسناد نازل ما إيه الفايدة يعني يعني إسناده نازل ومتكلم فيه ليه جابه قال لك لأن رواية الأبناء عن الآباء أكثروا بالاهتمام من رواية أي عن الشخص يعني أنت لما تكون أنا أبوك وأنا محدث وإنت أعد معي على طول في الدخلة والخرجة والكلام دهوت والسهاري والسمر فأنت أدر بأبيك وأنت أعلم بأبيك من الغرباء اللي هي مزية رواية الإبن عن الأب رواية الإبن عن الأب زي سالم ابن عبدالله ابن عمر ونافع مولى ابن عمر اهو نافع مولى ابن عمر مولاه لازئ فيه بس زي ابنه ليس كابنه سالم العلماء قالوا لم يختلف سالم ونافع في حديث لابن عمر الا في اربعة حديث والقول فيها قول سالم عشان ابنه فهو أدر بحديث أبيه ودي بتعتبر من المرجحات في علم الإسناد لما يقعد طاب أو مخالفة بين الثقات وبعضهم نقول لك لا رواة الإبن عن أبيه أفضل من رواة الغرباء عن هؤلاء الشيوخ وأصحاب البلد الواحد أولى من الغرباء يعني الناس قاعدين عندنا بكفر الشيخ هنا فازي بن دايمية ودايما يحضروا للكلمة لا يستوي حفظ هذا طبعا بشرط الثقة طبعا والضبط مع واحد جالي من أي محافظة تانية مرة كده ولا مرتين ومش لا يقولك دي من المرجحات بلدي الرجل أعلم به وده مهم جدا لأن في كثير من الاضطراب سواء كان مضرا أو غير مضرا في علم الإسناد أنت محتاج أنك تجيب القرائن دي عشان ترجح في الآخر فدي من القرائن المرجحة لإسناد على إيه على إسناد فإيبقى إذن فائدة أن يذكر الإمام البخاري الحديث الإسناد النازل برغم أن العالم كلهم يطمعوا فيه لأن محمد بن فليح أضبط لحبيث أبيه بكون الأبوة والبنوة انا أكتفي بهذا ولسه علم الإسناد هنكمل في هذا الحديث بس المرة الجانية إن شاء الله نجيب سبورة كده لوحة ونكتب الإسناد ده عشان لماذا حول او وضع حرف التحويل هنا دي ما اعتقدش انك تقدره الاطوها كده يعني اقوله قولي هذا واستغفر الله يا <تصفيق>